السلام عليكم والحمد لله على السلامة يا سلمان وعليكم السلام أهلا وسهلا تفضل يا أخي سمعت أنك وصلت من سوريا فحضرت لزيارتك جزاك الله خيرا كيف قضيت العطلة في سوريا سوريا بلد جميل جدا كان الجو طيبا زرنا مدنا كثيرة وقضينا أياما في الريف أراك سعيدا جدا نعم أنا سعيد جدا، فقد قابلت إخوة لي في الإسلام، وعرفت مشكلاتهم، وروحت عن نفسي أيضا، ولذا عدت من السفر وأنا سعيد وهل ستسافر في السنة القادمة أيضا؟ نعم، سأسافر إلى ماليزيا إن شاء الله، فهي بلد جميل وأهله طيبون سأسافر معك إلى ماليزيا إن شاء الله أهلا وسهلا